واجعل لنا من عندك من يتولى امرنا بالرعايه والحفظ ونصيرا يدفع عنا الضر اذن ربنا جل جلاله ندب عباده المؤمنين على القتال في سبيله لاجل اعلاء كلمه الله تعالى ولاجل نصره المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان حال كونهم يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الضاله اهلها وقد حصل هذا في مكة واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ولذلك نصرة في المستضعفين واجبة ويجب على اهل الإسلام أن يقوموا بنصرة أهل الإسلام في كل مكان ولكن هذه النصرة أيضا يجب أن تكون على هدي النبوة فليحذر الإنسان أن يعمل عملا ظاهره الصلاح وفي باطله مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كل باب من أبواب الخير عظيم فإن المخالفة به والانتحاب به يكون كبيرا ثم بين ربنا جل جلاله حال الفريقين حال من يقاتل في سبيل الله وحال من يقاتل لاجل ملك الدنيا قال الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله لاعلاء كلمته والكافرون يقاتلون في سبيل آلهتهم فقاتلوا أعوان الشيطان فإنكم إن قاتلتموهم غلبتموهم لأن تدبير الشيطان كان ضعيفاً لا يضر المتوكلين على الله تعالى. إذا هذا يعني عهد من الله تعالى على نصرة المؤمنين على أعدائهم الكافر. ولكن النصر لا يتأخر إلا بمخالفة. إذا النجاة بالاعتصام بالكتاب والسنة. وأن يكون الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. ثم قال تعالى مبينا حال المنافقين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا ايديكم وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إِذَا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أَشَدَّ خشيه وقالوا ربنا لِمَ شتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وَالْآخِرَةُ خير لمن اتقى ولا تظلمون فتينا ألم تعلم أيها الرسول شأن بعض أصحابك الذين سألوا أن يفرض عليهم الجهاد فقيل لهم امنعوا أيديكم عن القتال واقيموا الصلاة وآثوا الزكاة وشأن ذلك قبل فرض الجهاد فلما هاجروا إلى المدينة وصار للإسلام منع وفرد القتال شق ذلك على بعضهم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 ولا تنقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء ولو كان قدر الخيط الذي في نوات التمر إذا ربنا جل جلاله يبين حال الناس ويبين في هذه الآية الكريم أن هذه الدنيا قليلة مهما كانت هذه الدنيا طويلة عند بعض الناس يطول عمره فهذه الدنيا زائلة وذاهبة وأما الآخر فباقية وختم الايه الكريمة ولا تظلمون فتيلا فيه حسن على العمل الصالح وعدم التفريق فيه وان الإنسان مهما عمل قليلا فانه يعطى الجزاء الكثير قال تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في وروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقفون حديثا حيثما تَكُونُوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم ولو كنتم في قصور مَنِيعَةٍ بعيدة عن سَاحَةِ القتال وَإِنَّ ينل هؤلاء المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا هذه من عند الله وإن ينلهم شد في ولد او رزق تشاءم من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه السيئة بسببك قل أيها الرسول ردا على هؤلاء كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدره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 الدار الآخر خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله وعمل بطاعته الخير والشر كله بقدر الله وقد يبتلي الله عباده ببعض السوء في الدنيا لاسباب منها ذنوبهم ومعاصيهم اللهم قنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ